نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل نفرط وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيّا, بالعزم هيا نمضي سويا ونرقاه فوق الثريات لا تقل وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل